من الانواع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الاول فيما يتعلق بادب العالم في في نفسه وهو أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرديه ويعمره بالأخلاق الرضيه الاخلاق ما تكون رديئه سيئه خبيثه وانما تكون مرضية عند الله عز وجل وكذلك عند عباده وعرفنا اهميه هذا النوع الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو قد اعاد وابدى في ذلك وعرفنا أهمية ما يتعلق باصلاح الباطن وانه اصل لصلاحه واصلاح الظاهر وان فساد الباطن فهو أصل لفساد الظاهر وذكرنا كلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم فيما يدل على على ذلك ومعرفة او الوقوف على هذا مما يعين العبد على معرفه النهج الصحيح في تربيه نفسه اولا وفي قيام دعوته ثانية ان اذا اعمار القلوب بالتقوى والصلاح هو اصل لاعمار الظاهر والاهتمام به واجبات القلوب اعظم من اهتمام بواجبات الجوارح وكذلك ما يتعلق بمحرمات القلوب أعظم شريعتي من اهتمام بمحرمات الظاهر عرفنا أن الاشتغال بتنقيه وتطهير وتهذيب الباطن اكد من الاشتغال بتنقيه وتهذيب الظاهر لان الأول اصل لي الثاني عرفنا كلام الشيخ الاسلام رحمه الله وغيره في هذا النوع وابن القيم رحمه الله كذلك مسائل كتبه لا مدارج السالكين ابدا اعاد في تقرير هذا الاصل اراد المصنف رحمه بعد ذلك ان يذكر جمله من الأخلاق الرديه وجملة من الأخلاق الرضية وعليها يقيس الناظم وعرفنا كذلك فيما سبق ان الاخلاق من حيث هي نظر فيه يكون باعتبار باعتبار الشرع ولا يلزم من ذلك ان تكون محصوره في الشرعيات بمعنى أن العقل قد يدل على خلق رضي أو خلقين ردي وكذلك العرف والطبع والعاده قد تدل على خلق رضي وكذلك خلق رضي عليه اذا المرجع أعم من تقرير العبادات قال رحمه الله تعالى فمن الأخلاق من الاخلاق الرديه الغل من لتعيذ والاخلاق الرديه عرفنا الردي المراد بها الخسيس الخبيث الغل فبدا به والغل يعطف عليه ما, ما بعده ذكر جمله واستفتحها بالغل والغل بالكسر الغش والحقد ايضا هكذا بسرو في مختار الصحاح الغل الغش والحقد أيضا من كان سيذكر الغش على جهتي الخصوص لكن هذه الاعمال سواء كانت اعمالا قلبيه من حيث الرض من حيث الاحسان وكذلك من حيث الاساء بعضها يدخل تحت تحت بعضها فهي متداخلة قد يجمعها لفظ واحد قد تذكر متفرقه كما سياتي حذن لا أن ان يراد بالغل الغش حذن يكون داخلا تحته لكن غش حينئ ان فيما يفرض به خاص وقد غل صدره يغل بالكسر غلا إذا كان ذا غش أو ضغن أو حقد قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل قال قرطبي رحمه الله تعالى ذكر الله عز وجل فيما ينعم به على اهل الجنه نزع الغل من صدورهم صدورهم المراد به ضمير عود إلى اهل الجنه ينعم الله تعالى به على أهل الجنه من ذلك نزع الغل من صدورهم قال والنزع للاستخراج ونزعنا أي استخرجنا والغل الحقد الكامن في الصدر فخصه به بالحقد دون قول صاحبي المختار دار الصحاح بان الغل يشمل كذلك الغش قال والجمع غلال اي اذهبنا في الجنة ما كان في قلوبهم من الغل في الدنيا يعني ما يقع في الدنيا من الغل هذا ينزع ويستخرج من صدر المؤمن قبل دخول الجنه كما هو معلوم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ورده القرطبي الغل على باب الجنة كما بارك الابل قد نزعه الله من قلوب المؤمنين يعني يصير محسوسا كما هو شان فيه في الموت ينتبه على هيئة كبش وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال ارجو ان اكون انا وعثمان وطلحه والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل وقيل والقرط بقيل نزع الغل في الجنة الا يحسد بعضهم بعضا في تفاضل منازله يعني فسر بمعنى آخر المعنى الأول هو الحقد الكامن في الصدور ينزع قبل دخول الجنة وقيل هو نزع الحسد اما يكون من شان تفاضل اهل الجنه في في منازله وقد قيل إن ذلك يكون عن شراب الجنة قيل صدره به وقيل ولهذا قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا اي طهر الاودار من من الصدور اذا الغل ونزع الغل له اصله الكتاب كما ان له اصلا فيه السنه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اول ما يدخل اهل الجنه الجنه تعرض لهم عينان فيشربون من احدى العينين فيذهب الله ما في قلوبهم من غل ثم يدخلون العين الأخرى فيغتسلون فيها فتشرق الوانهم وتصمؤ وجوههم وتجري عليهم نظرة النعيم ونحوه عن علي رضي الله عنه هذا فيه اشاره الى ان النزع انما يكون بعد دخول الجنة ان كان المشهور أنه يكون بعد الصراط ثم القنطره التي سمها القرطبي فيما مر معنا صراطا ثانيا قنطر هذه يكون من نجا من الصراط قبل دخول الجنة يوقف فيها ثم تهذب نفوسهم ومن ذلك قوله ونزعنا ما في صدورهم من من غل وفي الصحيح من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلمين ثلاث أي ثلاث خصال فالتنوين هنا عوض عنه مضاف اليه لا يغل لا يغل يجوز فيه الوجهان المشهور الفتح لا يغل بفتح الياء وضمها وبكسر الغين فالاول من الغل لا يغل من غل يعني غل يغل وهو الحقد والثاني من الاغلان وهو الخيانه اذا يغل من غلى يغل وأما يغل فهذا من أغلى يغل مثل اكرم يكرم لكن يكون بمعنى بمعنى قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله هذا الأول وثانيا قال ومناصحه ولاه الامر لا تامر المسلمين ولزوم جماعه المسلمين هذه ثلاثة أمور من اتى بها هنئذ لا يقع في قلبه شيء من الغل على على أحد وكذلك تكون الخيانه منفيه عنه بمعنى الاخر اخلاص العمل لله وذلك يستلزم المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم لانه كما ذكر بعض اهل العلم أن العباده مبنية على الشرطي الأول الاخلاص والثاني المتابعة ويمكن أن يغني أحدهم عن الآخر فيقال الشرط هو المتابعة ولا شك أن المتابعة تكون كذلك في الباطن فيقع الاخلاص أو يقال الاخلاص والاخلاص يجر الى ماذا إلى المتابعة كما نقول شهاده ان لا اله الا الله تستلزم الشهاده الأخرى وهي شهاده ان محمد رسول الله ومنصحه ولاه الامر ولزوم جماعه المسلمين يعني الا يشذ عن عن الجماعه والمراد بالجماعه الجماعة التي هي على الإسلام لذلك قال جماعه المسلمين يعني من كان على الهديث سديد فإن دعوتهم تحيط من ورائهم تحيط من ورائهم تحيط من ورائهم يعني يجوز فيه الضبطان من على أنه حرف جر أي تجمعهم لا يفذ منهم شيء أو فإن دعوتهم تحيط من ورائهم هذا من يكون مفعولا به لقوله تحيط تحيط اي تنال قال أي لا يبقى فيه غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثه هذا توديهم كذلك لابن القيم رحمه الله تعالى ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلمين ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. بمعنى أنه لا يوجد في قلبه الغل الذي هو الحقد وكذلك لا يتصف بصفه الخيانه إذا تحقق بهذه الصفات الثلاث يريد يكون مما يعين على طهاره القلب وانتفاء الفساد والخبث عنه التزام هذه الأمور ثلاثه لكن في في محلها اي لا يبقى فيه غل ولا يحمل الغل مع هذه ثلاثه بل تنفي عنه غله وتنقيه منه وتخرجه عنهم فإن القلب يغل على الشرك اعظم غلن وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعه المسلمين بالبدعة والضلاله هو الذي الذي خرج بالبدعه هو الذي فارق الجماعه وليس الذي يدعو الناس الى إلى الحق فحصلت الفرقه حينئذ نكون شاذا عن الجماعه كما قد يظن بعض السفاء إذا دعى إلى الى التوحيد والى تحقيق الشرك الى هذا يفرق الناس ولذلك قد يتبنى بعض الجماعات الا يتكلم في التوحيد ونبذ الشرك بناء على أنه لو تكلم في هذه المسائل فرق الناس حينئذ هذا يتهم ذاك بالشرك وهذا يتهمه بالتوحيد ونحو ذلك وجود قديم حينئذ نقول هذا لا يعتبر مفرقا لا يعتبر مفرقا بل من اعتقد ان التوحيد يفرق الناس ولا يجمع فهو كافر مرتد عن الإسلام من اعتقد هذا فهو كافر مرتد عن الإسلام وإذا جعلت جماعه ما وما أكثر الجماعات اليوم إذا جعلت هذا اصلا يعتمد عليه في الجماعه فليست جماعه اسلاميه لا تكون متصله بالاسلامي البت لماذا لان التوحيد اعظم مامور به ما خلقت الجنه والنار الا من أجله فهو يجمع بل ما خلق الانس والجن الا من أجله فهو يجمع الذي يفرق هو الشيطان اولياء الشيطان وعباد الطواغيت اما التوحيد واهل التوحيد فلا يجمعون الناس على ما اراد الله عز وجل فمن اعتقد ان التوحيد يفرق فزكدا فهي رده عن الإسلام ومن جعل ذلك اصلا كما يفعله بعض الجماعات منتسبه الإسلام الاسلامي هيلذق هذه ليست جماعات اسلاميه فانتبه اذا قال هنا فإن القلب يغل على الشرك اعظم غلل وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعه المسلمين بالبدعه والضلاله فالذي ابتدع هو الذي خرج عن الجماعه وليس الذي يدعو الناس إلى السنه والاتباع فيفترق الناس حينئذ نقول هذا قد فرق الجماعه قال القران من أسمائه الفرقان يعني يفرق بين الحق والباطل وما سمي عمر الفاروق فارقا إلا لذلك حينئذ الحق يفرق بين او يفرق بين الحق الحق يفرق بين الباطل والحق حينئذ اتباع الحق واتباع الدين ولون نزعه من نازعه ومتهمه من اتهمهم, اتهمهم عنيد لا يكونون خارجين عن عن الجماعه قال في هذه الثلاثه تملاه غلا ودغلا فالمؤمن لا يخون في هذه الثلاثه الأشياء ولا يدخله ضغل يزيله عن الحق حين يفعل شيئا من من ذلك قال ابن قيم رحمه الله تعالى ودواء هذا الغل والاستخراج اخلاطه بتجريد الاخلاص والنصح ومتابعه السنه يعني لو حصل شيء من الغل في القلب فانما يكون دوائه واستخراجه بالاخلاص لله عز وجل والنصح لولاة الامور وغيرهم وكذلك متابعة السنة قال بعضهم في هذا الخلال يستصلح بها القلوب فمن تمسك بها طهر قلبه من الفساد والغل قال رحمه الله تعالى الغل والحسد عطف الحسد على على الغل وهو تمني زوال النعمه عن صاحبها إذا تمنى زوال النعمه عن صاحبها قطع النظر عن النعمه سواء كانت نعمه دينية او دنيويه يعني اتعلقات بالدنيا او به بالدين لان كل منهما يعتبر نعمه فتمني زوال النعمه عن صاحبها سواء كانت نعمه نعمه دين أو دنيا يعتبر حسدا في صلاح الشرع قال الله تعالى ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله ام يحسدون الناس قيل اراد به النبي صلى الله عليه وسلم اطلاقا العام اراد به الخاص هو مجاز وفي الصحاح الحسد أن تتمنى زوال نعمه المحسود إليك يعني زوالها منه عنه ثم تكون إليك وفي النهايه الحسد أن يرى الرجل لاخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه تكون له دونه يعني يختص بها دون من انعم عليهم وأما الغبط الذي يسمى الغبطه الغبطه أن يتمنى أن يكون له مثلها ولا يتمنى زوالها عنه فاشتركا في تمني النعمه وافترقا في أن الحاسد يريد زوالها عن المنعم عليه وامما ذاك الثاني صاحب الغبطه فلا يريد ذلك وانما يريد مثلها مع بقائها لصاحبها الغبطه حسن الحال وهي اسم من غبطه غبطا من باب ضرب اذا تمنيت مثل ما ناله من غير أن تريد زواله عنهم لما أعجبك منه وعظم عندك هذا الاصل يعني نعمه تعجبك وتعظم عندك في قلبك فتتمناها يعني ترجو ان تكون لك أن يعطيك الله عز وجل مثل هذه النعمه مع البقاء لي صاحبها تلك النعمه في الحديث أقوم مقاما يغبطني فيه الأولون والآخرون يغبطني النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جائز فانه ليس بحسد فان تمنيت زواله فهو الحسد فهو فهو الحسد فالغبطه ليست محرمه وإنما المحرم هو الحسد قال ابن قيم لان فيه اعتراضا على القدر قدر الله عز وجل أن ان ينعم على فلان وانت ماذا تريد تريد ان لا ينعم اذا صار سخطا للقدر صار منازعه لفعل الله عز وجل ولذلك قد يؤدي, بالح... قد يؤدي الحسد بالحاسد إلى أن يمرق من الدين من حيث لا يشعر لكن أصل في أنه كبيرة من الكبار قال ابن قيم رحيم الله تعالى الحسد داء كامن في النفس كامن في النفس يعني اشبه ما يكون أنه غير محرك يعني كما قال ابن تيميه رحمه الله لا يخلو جسد من حسد لا يخلو جسد من من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه وأما مجرد كونه في النفس قد يقال بان النفس مفتوره على ذلك مفتوره على, على ذلك لكن متى يكون محرما متى يأثم فاعله صاحبه من اتصف به إذا اثر بمعنى انه عمل او قال قولا سجاب له حينئذ يكون آثما وأما مجرد وقوعه في مجرد وقوعه في النفس هذا لا يتعلق به اثم البتة قال رحمه الله تعالى الحسد داء كامن في النفس ويرى الحاسد المحسود قد فضل عليه قد فضل عليه واتي ما لم يؤتى نظيره فلا يدعه الحسد أن يقاد له ويكون من اتباعه لا في مقام النبوه والرساله وقال لك اليهود حسد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا من اتباعه ولم ينقاد فذلك المنافقون حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم كابى حينئذ نقول هذا لم لم ينقاد للنبي صلى الله عليه وسلم وهل منع ابليس من السجود لآدم الا الحسد فإنه لما رااه قد فضل عليه ورفع فوقه غص بريقه واختار الكفر على الايمان بعد أن كان بين الملائكه وهذا الداء هو الذي منع اليهود من الإيمان بعيسى بن مريم عليه السلام وقد عالم علما لا شك فيه أنه رسول الله جاء بالبينات والهدى عليم علما لا شك فيه أنه رسول الله جاء بالبينات والهدى يعني وجد عندهم التصديق وجد عندهم التصديق فحملهم الحسد على أن اختاروا الكفره على الإيمان واطبقوا عليه وهم أمة فيهم الاحبار والعلماء والزهاد والقضات والملوك والامراء اذا بسبب الحسد وقع الكفر والذي قلت لك سابقا نصب فيه أنه كبيرة من الكبائر قد يفضي بصاحبه إلى المروخ من من الاسلام إن كان مسلما أو يمنعه من الدخول في الإسلام ان كان على كفر اصلي وقال رحم الله تعالى وكذلك الحسد هو من ثمرات السخط يسخط فعل الله عز وجل ونعم الله عز وجل على عباده فيثمر ذلك عنده الحسد اذا مرده إلى ماذا مرده إلى الإيمان بالقضاء والقدر يعني السخط بفعل الله عز وجل بنعمه على زيد أو عبيد من الناس هذا مرده الى فعل الله عز وجل وفعل الله عز وجل هو المراد بقضائه وقدره فإذا سخط واسقط ما فعله الله عز وجل وقع عنده حينئذ ماذا الحسن ولذلك قال هو من ثمرات السخط وسلامه القلب منه من ثمرات الرضاء فإذا رضي بالله ربًا ورضي عن افعال الله عز وجل وما اختاره الله عز وجل حينئذ سلم القلب من من الحسد وقال رحمه الله تعالى وبين المنافسه والغبطه جمع وفرق منافسه وغبطه وبينهما وبين الحسد أيضا جمع وفرق يجتمعان ويفترقان فالمنافسه تتضمن مسابقه واجتهادا وحرصا منافسه من اسمها نافسه يعني سابقه نافسه يعني سابقه سابقه في الخيرات واجتهد ان يكون مثله محمود أو مذموم هذا محمود وليس بمذموم لكن لو اراد ان ينافسه ثم أن تمنى أن تزول عنه تلك النعمه فيسبقه في العلم والتجارة والمال والسلطه ونحوها هذا صار مذموما صار مذموما اذا قد تجتمع المنافسه مع معنى محمود وقد تفارقه إلى معنى مذموم اذا المنافسه تتضمن مسابقه واجتهادا وحرصا والحسد يدل على مهانه الحاسد وعجزه وإلا فنافس من حسدته بدلا من ان تتمنى زوال النعمه عن المسلم لا سيما كان مسلما حينئذ النافس هو الذي يسعى في ان تصل إلى مثل ما وصل اليه فذلك أنفع لك من من حسده والغبطه تتضمن نوع تعجب وفرح للمغبوط واستحسان لحاله هو كذلك فيه شيء من التمني لكن مع الفرح ومع عدم زوال النعمه عن المنعم عليه قال ابن مفلح وذكر ابو الفرج ابن الجوزي ان النهي عن الحسد إنما يتوجه إلى من عمل بمقتضى التسخط على القدر أو ينتصب لذم المحسود يعني ليس المراد بي بالذم طبعا اذا سلم القلب منه من حركه الحسد فهو اسلم واكد لكن لو وجد متى يقال قد الانسان احيانا لتطلعه لما في ايد الناس لا يستطيع ان يقف معه كونه لا يتمنى زوال ذلك لكن لو حصل في قلبه ولم يتكلم ولم يسعى في ذم المحسود أو في شيء يتعلق به العمل بالبدن حينئذ لا يضره ذلك لا يضره ذلك وانما يكون معفوا عنه لانه قد لا يكون في قدرته والله عز وجل انما يكلف الانسان فيما فيما هو في وسعه والذي في وسعه هو القول فيكف لسانه عن ذمه وكذلك العمل فلا يترتب عليه شيء فيما يتعلق به بالمحسود وهذا الذي عناه نجوز وكذلك قرره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان الحسد اذا وجد في القلب فتمنى زوال النعمه ولم يعمل بمقتضى ذلك الذي يكون في القلب فلا حرج فيه. يعني لا ياثم لا ياثم ولكني زوال ذلك من قلبي اكد قال رحمه الله تعالى وذكر ابن الفرج بن الجوزي أن النهي عن الحسد إنما يتوجه إلى من عمل بمقتضى التسخط على القدر أو ينتصب لذم المحسود وينبغي أن يكره ذلك من نفسه يعني لا لا, لا يرضى به وانما يكره لكن هل يكون كبيرة؟ ويأثم عليه الجواب لا إذا لم يعمل قال وهذا معنى ما ذكره الشيخ تقي الدين يعني متى رحمه الله تعالى وذكر قول الحسن البصري غمه في صدرك فانه لا يضرك غمه يعني ادسه في, في صدرك إذا تمنيت سوال النعم عن الغير فانه لا يضرك متى يضر إذا قال او عمل هن إذا لم يكن كذلك فلا يضره ان شاء الله تعالى قال رمه في صدرك فإنه لا يضرك ما لم تعتدي به يدا ولسانا يدا ولسانا وعليه أن يكره ذلك من النفس لماذا يكره ذلك لانه في العصر يعتبر تسخطا للقضاء يعني عدم تسليم عدم رضا به بفعل الله عز وجل لكن إذا كان له اختيار في ذلك لا شك انه قد ياثم على الباطن لكن إذا لم يكن له اختيار عليه يكون معفون عنه وفي الحديث ثلاث لا ينجو منهن أحد الحسد والظن والطير لا ينجو منهن أحد الحسد كما قال المتيم لا خنجسد من من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه يتكلم فيه اذا حسد حسد فلانا ردا كما يعبر البعض يسقطه قال والظن يعني الظن السيء ظن السيء ما لم تكن أمارة والطيره وما منا الا كما قال مسعود رضي الله تعالى عنه قال وساحدثكم بالمخرج من ذلك إذا حسدت فلا تبغي واذا ظننت فلا تحقق واذا تطيرت فامضي يعني العلاج لهذه الأمور الثلاثه التي لا ينفك عنها أحد ولن ينجو منها أحد قال الحسد فان إذن اذا حسدت وقع الانسان في الحسد فلا تبغي لا تعتدي لا بيدك ولا باليس فانك تنجو اذا وجوده في النفس لا أثر فيه البتة والظن ظلن تظن السوء والسيء واذا ظننت فلا تحقق ظننت فيه شيئا ما تذهب تتحقق منه لا دعه دع الناس واذا تطيرت فامضي لا تقف مع لا ترجع وهذا لا يضرك البتة قال ابن عقيل في الفنون افتقدت الأخلاق فإذا شد هو على صاحبها الحسد فإن التاذي بما يتجدد من نعمه الله يعني الحسد فانه تاذي بما يتجدد من نعمه الله مسكين الحاسد كلما جاءت نعمه للعباده هذا اذا كان مع شخص واحد إذا به لا ينام ليلا ولا يطمئن نهارا كلما راى نعمه فإذا به يغلي من داخله اذا لو كان يحسد اثنين ثلاثه اربعه عشرة هذا مسكين هذا ولذلك قال فانه فانه التاذي بما يتجدد من نعمه الله فكلما تلذذ المحسود بنعم الله تعالى تاذى الحاسد وتنغص وكذلك فهو ضد لفعل الله تعالى ساخط بما قسمه متمن زوال ما منحه خلقه فمتى يطيب بهذا عيش متى يطيب الحاسد لن يطيب لن يطيب بعيش البتة متما تعلق بالناس ونظر إلى احوال الناس هذا انعم عليه بكذا هذا اعطي مالا هذا رزق به الى اخره حينئذ نقول متما تعلق بالناس وبما في ايد الناس ونسي الله تعالى وأنه المعطي الحقيقي وانه لو أراد الله عز وجل أن يعطيه لاعطاه وما منعه لكون ظلمه إلى اخره ما هو معتقده السنه الجماع في باب القدر الصراحه واراح قال فمتى يطيب بهذا عيش ونعم تنثال انثيالا انثال عليه إذا تتابع وكثرا تنثال عليه انثيالا وهذا المدبر أو المدبر لا يزال بافعال الله متسخطا اذا الحاسد إنما يهلك نفسه يهلك نفسه وعلاج ذلك أن ان يسلم لقضاء الله تعالى وقدره وان يعلم أن الله تعالى إذا أنعم على عبد انما انعم لحكمه وإذا منع إنما يمنعني لحكمه قال والحسد والبغي بغي معطوف على الغل قال في مختار الصحاح البغي التعدي بغى بغ على زيد يعني تعدى عليه السلطان قال البغي التعدي وبغى عليه استطال وبب رمى بغيت رميت وكل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد شيء فبغي فهو, بغي فهو هو بغيا تجاوز يكون بغيا ولو كان في اصله يكون فيه في الشرع ولذلك إذا تنطع في العبادات بغى واعتدى واستطاله وتعدى ان يكون فيه هذا المعنى وقال في المصباح وبغى على الناس بغيا ظلم واعتدى ظلم واعتدى ولذلك خص ب على على الخلق كما ياتي من كلام القيم رحمه الله تعالى وبغى على الناس بغيا ظلم واعتدى فهو باغ والجمع بوغات وبغى سعى بالفساد ومنه الفرقه الباغيه لأنها عدلت عن عن القصد عدلت عن اقصده صاحب المصباح جعل الباغيه متعلقا بالاستطاله والتعدي على الناس صاحب المختار جعله عاما البغي التعدي وبغى عليه السلطان هذين هم معناه لكن في شرع استعماله في الأكثر بما يتعلق بالناس قال الفراء في قوله تعالى والاثم والبغي بغير الحق والاثم والبغي بغير الحق إن البغي الاستطالة على الناس ان البغي الاستطاله على, على الناس يعني فسر به بهذا المعنى وهذا هو المشهور هذا هو المشهور عند اهل التفسير وقال الازهري معناه الكبر معناه الكبر قد قال بانه يدخل فيه بالمعنى الاعم لكنه الكبر يختلف عنه من حيث الاصرف كما سياتي وقيل هو الظلم والفساد يعني البغي هو الظلم والفساد وهذا قد يتعلق بالنفس قد يتعلق به حق الله عز وجل قد يتعلق به بحق الناس على جهه العموم وقال الراغب البغي على ضربين احدهما محمود وهو تجاوز العدل الى الاحسان والفضله التطوع هذا تسميته بغيا باعتبار اللغة اعتبار الشرع يعني اذا تجاوز عن الفرض إلى النفل سمي بغيا وهو محمود لكن الشرع لا ياتي بهذا انما هو معنى لغوي والثاني مذموم وهو تجاوز الحق إلى الباطن تجاوز الحق إلى الباطن أو تجاوزه إلى الشبه ولذلك قال الله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض يفسدون ويعتدون في الأرض بغير الحق قال فخص العقوبه ممن يبغيه بغير الحق يعني بمن بغيه بغير الحق وهذا هو يرى ان بغير الحق هذه صفه للاحتراز وليس صفه كاشفه بمعنى ان قوله ويبغون في الأرض بغير الحق بغير الحق هذه الصفة هل هي صفه كاشفه او للاحتراز وقلت للاحتراز قسمت البغي لنوعين محمود ومذموم وان قلت بانه لي الكشف للكشف هذا الظهر انه للكشف اذا البغي لا يقع الا على وجه مذموم اذا الفرق هنا بي باعتباري الاعراب اكثر على أن البغي لا يكون محمودا ولكن هذا بالشرع لكن بالمعنى اللغه يقدر يقال هو أراد ذلك قال هنا ويبغون في الأرض بغير الحق قال فخص العقوبه بمن يبغيه بغير الحق قال والبغي في اكثر المواضع مذموم أو المراد بل في كل المواضع في الشرع لا يكون إلا إلا مذموما قال ابن القيم رحمه الله تعالى الاثم والعدوان هما الاثم والبغي المذكوران في سوره الاعراف الاثم والعدوان الاثم والبغي هو المراد يعني البغي هو العدوان فسروا به بهذا الموضع مع أن البغي غالب استعماله في حقوق العباد والاستطاله عليه وذا الذي خصه به صاحب المصباح أن البغي حتى في لسان العرب يكون باعتدائه على على الناس لكن ويجعلوا الغالب فاذا كان كذلك حينئذ إذا تنطع في العبادات فيما يتعلق بحق الله عز وجل هل يعد باغيا او لا باعتباري انه الاغلب استعماله فيما يتعلق بحقوق الناس يسمى باغيا واذا قيل بأنه لا يكون إلا في شأن الناس لا يسمى لا يسمى باغيا قال رحمه الله مع ان البغي غالب استعمال في حقوق العباد والاستطاله عليهم وعلى هذا فإذا قرن البغي بالعدوان كان البغي ظلمهم بمحرم الجنس كالسرقه والكذب والبهت والابتداء بالاذى والعدوان تعد الحق في صفائه لا أكبر منه يعني اذا اجتمعا اذا نفسر البغي فيما يتعلق به بالناس ويفسر العدوان في حقهم بماذا قالوا العدوان في حقهم كالاثم والعدوان في حدود الله قال هنا والعدوان تعدي الحق في السفاهه الى اكبر منهم يعني يكون مكتوب عليه قدر القاضي أن يجلد 100 جلده فجلده 120 سمى ماذا سمى عدوان لانه تعدى في في الحق لكن السرقه ابتداء هذا محرم الجنس حينئذ نسمى ماذا؟ يسمى بغيا العدوان أصله مشروع وأصله حق فيتجاوزه وأما العدوان هذا العدوان وأما البغي هذا باعتبار ما باعتبار الاستطالة عليهم في محرم الجنس قال رحمه الله تعالى وعلى هذا فاذا قيل البغي بالعدوان اجتمعا كان البغي ظلمهم بمحرم الجنس كالسرقه وما عطف عليه والعدوان تعدي الحق في صفائه إلى أكبر منهم قال رحمه الله تعالى فيكون البغي والعدوان في حقهم كالاسم والعدوان في حدود الله قال فها هنا اربعه امور حق لله وله حد وحق لعباده وله حد فالبغي والعدوان والظلم تجاوز الحدين إلى ما وراءهما أو التقصير عنهما فلا يصل اليهما يعني البغي والعدوان يتعلق بحق الله تعالى وبحق الخلق مطلقا سواء كان في المجاوزه أو في التقصير لكن عند الاجتماع نحمل هذا على محرم الجنس ونحمل هذا على زياده في ما اصله مشروع قال رحمه الله تعالى والبغي والغضب لغير الله تعالى غضب لغير الله تعالى الغضب التحريك ضد الرضا قال ابن عرفه الغضب منه محمود ومذموم ولذلك قيده المصنف قال الغضب لغير الله اذا قد يكون الغضب لله عز وجل متى يكون مذموما إذا كان لغير الله تعالى متى يكون محمودا إذا كان لله تعالى اذا قد يكون محمودا وقد يكون مذموما قال ابن عرفه الغضب منه محمود ومذموم فالمذموم ما كان في غير الحق والمحمود ما كان في جانب الدين يعني يغضب لله عز وجل يغضب لانتهاك حرمات الله عز وجل لكن يغضب على ما توجب الشريعه ليس مطلقا انما يكون منضبطا بالشرع حينئذ نكون غاضبا لله تعالى لكن لو غضب للدين وللحق وتجاوز حينئذ نكون ما ذا قد استطال وتعدى وبغا فلا يكون مشروعا في في اصله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب اوصني قال لا تغضب هذا نهين نهي يقتضي نهي التحريم فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية وجيزه جامعه لاحصال الخير هكذا جامعه لاحصال الخير لان هذا الاصل في الوصيه اوصني يعني اعطني كلمات هذه الكلمات تكون جامعه لاحصال الخير ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب اذا لا تغضب هذه وصيه جامعه لافعال الخير فيدل أن الكف عن الغضب لغير الله هو اصل لافعالي الخير قال لي يحفظها عنه خشيه ان يحفظها لكثرتها فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب ثم ردد هذه المساله عليه مرارا والنبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذا الجواب فهذا يدل على أن الغضب جماعه الشر لا تغضب جماعه الشر وان التحرز منه جماعه الخير يعني المجمع الذي يجمع صفات الخير هو ترك الغضب عدم الغضب عدم الغضب والغضب وجوده اصل لجماع الشر لانه إذا غضب ولم يضبط نفسه غضبه فعل ما, ما يمكن فعله حتى يصل الى القتل كذلك وكثير من الناس اذا غضب حينئذ فعل و فعل و فعل ثم قال فعلت و فعلت الى وإن اخره غضبان فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وان التحرز منه جماع الخير قال جعفر بن محمد الغضب مفتاح كل شر وقيل لابن المبارك رحم الله تعالى اجمع لنا حسن الخلق في كلمة يعني اي تي واختصر اي بي جماعي الاخلاق والخلق كله في كلمة اجمع لنا حسن الخلق في كلمة قال ترك الغضب ترك غضبي لا تغضب مراد به ماذا ترك الغضب اذا ترك الغضب جماع الخيل كله وكذا فسر الإمام أحمد اسحاق بن راهويه حسن الخلق بترك الغضب فسروا به ترك الغضب قال ابن رجب رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه لا تغضب يحتمل امرين يحتمل امرينحدهما الا يكون مراء يكون مراده أن يكون مراده الامر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياة والتواضع والاحتمال وكف الاذى والصفح والعفو وكظم الغيظ والطلاقه والبشر ونحو ذلك من الاخلاق الجميله فان النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول اسبابه يعني كانه قال لا تغضب أراد به ماذا الاخذ بالاسباب التي تؤدي إلى ترك الغضب وذلك يكون في ماذا يكون في جماع الأخلاق كلها فيكون قوله لا تغضب امر بماذا بالاستحصال الحياء ونحو ذلك من اخلاقي الحسنه والثاني وهو أظهر الله اعلم أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب اذا حصل لك لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك يعني لا ترتب عليه شيئا البت وإنما تعمل بالأسباب التي تكفك وتزول الغضب وتزيل الغضب عنك قال بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به وكذلك فان الغضب اذا ملك ابن ادم كان الامر او الناهي لهم صحيح قد يملك الانسان يملك الانسان يكون هو الامر الناهي ولهذا المعنى هذا معنى جميل قال الله عز وجل لموسى ولما عم موسى عليه السلام ولما سكت عم موسى الغضب سكت فعل ماضي الغضب ها فاعل الغضب فاعل اذا من الذي سكت الغضب موسى عليه السلام من الذي يتكلم موسى هل موسى الذي يتكلم لكن لما كان الغضب هو الذي يأمر وينهى نسب واسند السكوت الى الغضب لا الى موسى فدل ذلك على ان الذي يأمر وينهى من هو الغضب مع كون موسى من قول العزم من, من الرسل قال ولما سكت عن موسى الغضب فإذا لم يمتثل الانسان ما يأمره به غضبه وجهد نفسه على ذلك اندفع عنه شر الغضب وربما سكن غضبه وذهب عاجلا فكانه حينئذ لم يغضب وإلى هذا المعنى وقعت الاشاره في القرآن بقوله عز وجل وإذا ما غضبوا هم يغفرون اذا لا تغضب ليس المراد به الا يقع الغضب ابتداء هذا لا منه وبشر هذه امور تكون بالفطرة لكن إذا حصل حينئذ لا يعمل بمقتضاه بدليلي ماذا قوله تعالى وإذا ما غضب إذا ماذا اذا هم يغفرون إذا ترتبت المغفرة والصفح والعفو على وجود الغضب فلم يعمل بمقتضاه قال بقول عز وجل الكاظمين الغيظ وجد الغيظ وهو شده الغضب كما مر على قول بعضهم ومع ذلك كظموه اذا يوجد الغضب ويوجد الغيظ لكن لا يعمل بمقتضاه وهذا الذيعناه النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب يعني لا يترتب عليه ماذا ما يترتب على الغضب قال والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب وتسكنه ويمدح من ملك نفسه عند غضبه فبالصحيحين عن سليمان بن الصرد قال سب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس سب يعني سب بعضهم بعضا لا يكاد يخلو زمن, زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلو من هذا فوجود من يسب الثاني هذا أمر طبيعي ولا يرجع الى المجتمع بكونه مجتمعا فاسدا نحو ذلك قال سب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس واحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد اذا لم يقل له لماذا غضبته امر فطري وإنما تكلم في ماذا فيما لو فعله بعد أن غضب لزال عنه الغضب فالحديث في زوال الغضب لا في كونه لا لا يغضب قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا للرجل الا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لست بمجنون قال النووي رحمه الله تعالى فيه أن الغضب في غير الله تعالى من نزغ الشيطان ولذلك احاله إلى ماذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعتصم التجو إلى الله عز وجل من هذا الشيطان الرجيم الراجم المرجوم قال رحمه الله تعالى وفيه أن الغضب في غير الله تعالى من نزغ الشيطان وأنه ينبغي لصاحب الغضب ان يستعيذ فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانه سبب لزوال الغضب والغضب من نزغات الشيطان ولهذا يخرج به الانسان عن اعتدال حاله ويتكلم بالباطل ويفعل المذموم وينوي الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح المترتبه على على الغضب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له اوصني لا تغضب ردد مرارا قال لا تغضب فلم يزيده في الوصيه على لا تغضب مع تكراره طلب هذا دليل ظاهر في عظم وافساده الغضب وما ينشا منه قال ويحتمل أن هذا القائل هل ترى بي من جنون كان من المنافقين أو من جفاه الاعرابي والله اعلى لانه في اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مفلح قال القاضي ويستحب لمن غضب ان كان قائما جلس كان قائما يجلس واذا كان جالسا اضطجع هكذا جاءت السنه وقال ابن عقيم ويستحب لمن غضب ان يغير فان كان جالسا قام واضطجع قام وطجعة وإن كان قائما مشى قائما ما شاء النبي صلى الله عليه وسلم قال كان قائما يجلس هو اجتهد قال المراد به ماذا أن يغير أن يغير من وضعه ان كان قائما ممكن يمشي لا يجلس والنبي صلى الله عليه وسلم قال يجلس هل اذا اي يوم اولى قول النبي كان قائما لا يمشي نقول له كما قال النبي صلى الله عليه وقول ابن هذا محله محل النظار واجتهاده قال كان قائما مشى وقول القاضي هو الصواب يعني ما جاءت به سنه قاله الشيخ تقي الدين وهو كما قال ولي احمد وولي داود من حديث ابي ذر اذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس أقال فليمشي لو كان المشي هو العلاج لقال ماذا فليجلس وليمشي وليفعل ما لكن عينا النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ نبقى معه معين النبي صلى الله عليه وسلم فان ذهب عنه الغضب والا فليطجع والا فليطجع فردد بين أمرين اما الجلوس كان قائما والا والا الاضجاع فهنا يكون نكون العلاج محصورا في هذين الأمرين وأما مجرد السمبات عله عامه والمراد به التغيير قل هذا مخالف لي للنصي والحديث هذا الصحيح قال والسحب يتوضا لخبر عطيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن الغضب مش من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وانما تطفئ النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضا رواه ابو داود وغيره وقال لقمان لابنه فيما حكي عنه يا بني ثلاثه لا يعرفون الا في ثلاثة مواطن لان هذه الاخلاق قد تكون مجرد دعوه مجرد دعوه لا يكون الانسان صادقا الا في محل يفضحه ويكون محل امتحان وابتلاء يكتشف فيه هل هو حليم ام لا هل يملك نفس عند الغضب ام لا والذي يبين ذلك قال لا يعرف الحليم الا عند الغضب اما اذا لم يغضب وقال انا حليم متصبر هذا مجرد دعوه مجرد دعوه ولا الشجاع الا عند الحرب صحيح لا يعرف هذا شجاع الا اذا وقعت الحرب اما مجرد كلام شجاع ليش كلاما شجاعه والقوه ليست كلاما من يعمل قال ولا الاخ الا عند الحاجه ولا الاخ عند الا عند الحاج اذا هذه ثلاثه مواطن تفضح اصحاب اخلاقه في محالها وقوله لغير الله مفهوم أنه إذا كان لله فلا باس به بل هو محمود وقد يكون واجبا ولا اصل فيه فيما اذا كان انتصارا او غضبا لله الدين في صحيح البخاري قال رحمه الله تعالى باب الغضب في الموعظة والتعليم هذا لله ونعم لله باب الغضب في الموعظة والتعليم يعني قد يغضب في الموعظه خطبه جمعه خطبه عيد لا به يعظ الناس فيغضب أو في مقام التعليم ليس بخطبة بخطبهما يعلم فيغضب قل هذا لا به لكن في محلي وبضابطه باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا را ما يكره ثم روي عن أبي مسعود الانصاري قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد ادرك الصلاة ممن يطول بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يوم فقال يا ايها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف ذو الحال حديث اذا غضب عند عند الموعظه وروى او نعم وروى البخاري عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل عن لقطه فقال اعرف كاءها او قال وعائها وعفاصها ثم عرف سنة ثم استمتع بها فإذا فان جاء ربها فأدها إليه قال فضلت الابن فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنته أو قال احمر وجهه فقال وما لك وما لك ولها معها سقاها وحذاؤها تلد الماء وترى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها اذا هذا في مقام التعليم وليس بمقام ها في مقام التعليم وليس بمقام الموعظه قال فضاله الغنم قال لك أو لاخيك أو للذيب اذا الغضب لغير الله هو الذي يعتبر من الأخلاق الرديه وأما الغضب لله تعالى بضابطه يعني لا ينبني عليه مفاسد حينئذ نقول هذا مشروع ولا اشكال فيه قال رحم الله تعالى والغش قال في المصباح غشه غشا من باب قتل والاسم غش غشان المصدر والاسم غش بالكسر لم ينصحوا يعني ما يقابل النصيحه الغش الغش يقابل النصيحه لم ينصحوا وزين له غير المصلحة لم ينصحوا ويستطيع ويقدر على نصحه يسمى غش لم ينصحوا وزين له عدم النصيحه يعني ما سلكه قل هذا كذلك يعتبره. يعتبر يعتبر من من الغش قالوا سافعل وافعل وهو يعلم ان هذا ليس بصواب قلنا نعم جيد ها الى اخره هذا يعتبر من من الغش ولبن مغشوش مخلوط بالماء فالغاش لم يمحد النصحة وأظهر له خلاف ما ادمره يسمى سما يسمى غشا عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا هذا خطير لان فليس منا هذه يدل على ماذا على أنه, كبير من على انه كبيره من الكبائر على ظاهر انه كبيره من منكم وعلى ظاهره ليس منا بمعنى انه الدين فارق الإسلام وقد يؤدي كذلك الغش الى الى المفارقه يشمل المسلمين فيما يتعلق بالموالاه والمظاهره اذا اعتبر من الغش يعني اذا نكون مفارقا قال رواه مسلم قول من غش اي خان وهو ضد النصح قال الهيثمي وليتامل الغشاش بخصوصه قول صلى الله عليه وسلم من غش من غشن فليس منا يعلم أن أمر الغش عظيم وأن عاقبته وخيمه جدا فإنه ربما ادى الى الخروج عن الإسلام ولياذ بالله اذا الغش كاين قد يؤدي الى ماذا الى الخروج من الإسلام قد يشعر وقد لا يشعر لا نشترط ماذا قصد الكفر كما يشترطها للبدع بمجرد وقوع المكفر الذي لا يعذر به حينئذ نقول فارق الإسلام قصد او لا هذا ليس بشرط عند السنة والجماعه قال فان الغالب انه صلى الله عليه وسلم لا يقول ليس منا إلا في شيء قبيح جدا يؤدي بصاحبه الى امر خطير ويخشى منه الكفر فانه لمن يعرض دينه إلى زوال ويسمع قول الله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا ثم لا ينتهي هذا بعيد ولا ينتهي عن الغش ايثارا لمحبة الدنيا على الدين ورضا بسلوك سبيل الضالين قال وليتامل الغشاش ايضا لا التجار والعطارون وغيرهم غش عام قد يكون في مسائل الدين وقد يكون كذلك من مسائل الدنيا في البيع والشراء والنكاح كذلك في العلم والتعلم ونحو ذلك كله قابل للغش وكل ما كان فيه معنى النصح والنصيحه هو قابل ان يكون بعكسه وهو الغش قال وليتامل الغش ايضا لا سيما التجار والعطارون وغيرهم ممن يجعل في بضاعته غشا يخفى على المشتري حتى يقع فيه من غير أن يشعر ولو علم ذلك الغشه فيه يعني المشتري لم اشتراه بذلك الثمن اصلا اذا الغش كبيره من من الكبائر قال والكبر كبر هذا عطفه على الغل كل هذه معطفات على على الاول كل هذه معطفات على الاول كبر بالكسر العظم كبر فعل وكذلك الكبرياء مكسورا ممدودا كبرياء قال الراغب الكبر والتكبر الاستكبار تتقارب هذه معان مشتق من اصل واحد كاف والباء والراء فهنا هي متقاربه هي متقاربه كبر والتكبر والاستكبار قال فالكبر الحالة التي يتخصص بها الإنسان من اعجابه بنفسه وذلك أن يرى الإنسان نفسه اكبر من غيره حسنا ومعنى واعظم التكبر التكبر على الله تعالى بالامتناع من قبول الحق والاذعان له بالعباده هذا يسمى ماذا يسمى تكبرا سمى تكبر تفع وام الاستكبار فيقال على وجهين الاستكبار السين هنا الاصل فيها انها للطلب يريد كيف يطلب الكبراء قال يق على وجهين وجه الأول احدهما أن يتحرى الإنسان ويطلب أن يتحرى الإنسان ويطلب أن يصير كبيرا يعني يسعى أن يكون ماذا كبير القوم كبير قوم مرجعا لهم في الأمور الدنيويه أو في الأمور الشرعيه ونحو ذلك هذا قد يكون مذموما وقد يكون محمودا ليس مذموما مطلقا إذا كان الانسان بين بين عوام عنده علم فطلب أن يكون اماما لهم وان يصلي بهم ان يكون مرجعهم في الفتوى والنصح ونحو ذلك لا باس به لان اذ فيه طلب أن يكون ما يكون كبيرا قال أن يتحرى الانسان ويطلب أن يصير كبيرا وذلك متى كان على ما يجب وفي المكان الذي يجب وفي الوقت الذي يجب فمحمود يعني لا ما سميه لاكن مذموم وان كان جنس طلب الإمارة مذموم شرعا لكن مذموم شرعا لمن لم يعلم من نفسه القوة على ذلك واما إن علم القوة على ذلك فالعصر فيه المشروعيه يعني طلب ذلك أو اذا اسندت إليه ولذلك عند العلم طلب الإمامة للمسلمين هذا يعتبر من الإمارة ثامر من يعني هو محمود إذا علم من نفسه أنه قادر على ذلك والثاني وهو المراد هنا ان يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس له هذا مذموم قطعا يعني يتظاهر باستكبار أن يطلب ان يكون كبيرا في الفتوى او الجاه العام هذا مذموم أو محمود قطعا هذا مذموم قال ان يتشبع فيظهر من نفس ما ليس له وهذا هو المذموم وعلى هذا ما ورد في القرآن كل موارد القرآن محمول على على هذا وهو ما قال الله تعالى ابا واستكبر وقوله فيقول الضعفاء للذين استكبروا هنا قابل المستكبرين بالضعفاء كذلك حصل التقابل بينهما فيقول الضعفاء أي كل الضعفاء للذين استكبروا أي لكل المستكبرين لكل مستكبرين قابل المستكبرين بالضعف تنبيها أن استكبارهم كان بما لهم من القوة من البدن والمال وليس في محله لانه اذا قال الضعيف اذا دل على أن هذا ماذا قوي في البدن أو في المال في البدن أو او في المال ولن يكون في الدين لانه مذموم هنا وليس ليس بمحمود وقال تعالى قال الملؤ الذين استكبروا من قومه للذين صدعفوا كلما جاءت تقابل بين المستكبرين وبين الضعفاء فهو محمول على انهم قد استكبروا عليهم بالمال والبدن هذا الاصل فيه ولا يكون في الدين لانه مذموم هذا فيه في مقام العذاب والتعذيب قال فقابل المستكبرين بالمستضعفين فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين يعني بين العله اجرموا فاستكبروا نبه بقوله فاستكبروا على تكبرهم وعجابهم بانفسهم وتعظمهم عن الإصغاء اليه ونبه بقوله وكانوا قوما مجرمين ان الذي حملهم على ذلك هو ما تقدم من من جرمهم وان ذلك لم يكن شيئا حدث منهم بل كان ذلك دأبهم قابلوا اذا لاتصافهم بالاجرام حصل التكبر والاستكبار وقال تعالى فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره وهم مستكبرون وقال بعده انه لا يحب المستكبرين اذا الاستكبار والضعف والضعف هذان متقابلان والتكبر يقال على وجهين احدهما ان تكون الافعال الحسنه كثيره في الحقيقة وزائدة على محاسن غيرهم وعلى هذا وصف الله تعالى به بالتكبر سبح الله تعالى به بالتكبر قال العزيز الجبار المتكبر ومن اسمائه المتكبر عين اذا متصفا بصفه الكبرياء او شيء تقول الكبر قال البغو المتكبر الذي تكبر عن كل سو وقيل المتعظم عما لا يليق به واصل الكبر والكبرياء الامتناع وقيل ذو الكبرياء وهو الملك وهو الملك قال الراغب الثاني أن يكون متكلفا لذلك متشبعا وذلك في وصف عامة الناس نحو قوله تعالى فبئس مثوى المتكبرين وقوله كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبان ومن وصف بالتكبر على الوجه الأول فمحمود لكنه من خصائص الباري جل وعلا ليس من خصائص الناس البته هذه الاوصاف لا يتصف بها العبد مطلقا وانما هي من خصائص الباري جل وعلا ومن وصف به على الوجه الثاني فمذموم ويدل على انه قد يصح أن يوصف الإنسان بذلك ولا يكون مذموما قوله تعالى ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير حق كان الراغب يرى أن كلما جاءت هذه الاوصاف فالصبح ينبغي تكون لي للاحتراز والذي يظهر ماذا يتكبرون في الارض بغير حق بمعنى أن ان في الارض لا يكون الا على وجه واحد وهو بغير الحق وليس المراد ان تكبرا في الأرض قد يكون بحق وقد لا يكون بحق إذا جعلنا في في الارض صفه كاشفه حينئذ لا يقع التكبر في الارض الا على جهه واحده وهي الذم وهذا الصواب واذا قلنا بان الصفه للاحتراز حينئذ يكون التكبر في الأرض قد يكون محمودا وقد يكون مذموما وليس هذا بظاهر قال فجعل او نعم قال ساصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال قرطبي يتكبرون يرون انهم أفضل الخلق وهذا ظن باطل فلهذا قال بغير الحق هذا احسن من كلام الراغب قال تكبرون في الأرض اي أن يرون انهم أفضل الخلق وهذا ظن باطل فلهذا قال بغير الحق اذا لن يقع هذا التكبر إلا بغير الحق ولا وجه له ثاني البتة ولذلك جاء جاء الذم للكبر مطلقاً في شأن خلق ولم يأت به تفصيل البتة انما جاء باطلاق بغين الحق فلا يتبعون نبيا ولا يصغون لي النبي لي لتكبرهم قال الراغب وقال على كل قلب متكبر جبار باضافة القلب الى المتكبر ومن قرأ بالتنوين جعل المتكبر صفة للقلب والكبرياء الترفع عن القياد وذلك لا يستحق غير الله تعالى فقال وله الكبرياء في السماوات والأرض ولما قلنا روي عنه صلى الله عليه وسلم يقول عن الله تعالى الكبرياء رداء والعظمة ازالي فمن نازعني في واحد منهما قصمته وقالوا تعالى قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه أباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض هذا عامه هذين الاصل فيه الذنب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى اول ذنب عصى الله به ابواه الثقلين ابواه الثقلين الكبر والحرص كبر و... والحرص فكان الكبر ذنب ابليس اللعين فاله امره الى ماء ال اليه وذنب ادم على نبينا عليه السلام كان من الحرص والشهوه اذا اول ذنب عصى الله به ابوان ثقلين يعني به ابليس وادم الكبر والحرص الكبر من شان ابليس والحرص والشهوه من شان ادم عليه السلام قال فكان عاقبه توبه والهداية يعني آدم وذنب ابليس حمله على الاحتجاج بالقدر والاصرار وذنب آدم اوجب له إضافته إلى نفسه والاعتراف به والاستغفار فأهل الكبر والاصرار والاحتجاج بالاقدار مع شيخهم وقائدهم الى النار ابليس جعله شيخا لهم واهل الشهوة المستغفرون التائبون المعترفون بالذنوب الذين لا يحتجون عليها بالقدر مع ابيهم آدم في الجنة قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول التكبر شر من الشرك يعني أعظم من من الشرك فإن المتكبر يتكبر عن عباده الله تعالى والمشرك والم نعم فان يتكبر عن عباده الله تعالى والمشرك يعبد الله وغيره يعني عبد الله تعالى والمتكبر الذي يستكبر تعالى لا يعبد والذي يعبد ولو مع الشرك اخف والذي يستنكف عن العبادة هو مشرك اصلا لكنه يكون ماذا يكون اعظم فالذي يسجد لله تعالى ويسجد لغيره اعظم من الذي يئنف عن السجود لله عز وجل او اخف ايهم اعظم الذي يسجد لله وغيره ها أو الذي لا يسجد مطلقا الثاني اشد شد ذنبا من من الاول هكذا قال رحمه وتعالى قال قلت ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين كما قال تعالى في سوره الزمر وفي سوره غافر ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبيس مثوى المتكبرين مع كونهم مشركين كما متكبرين وفي سوره النحل فدخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبيس مثوى المتكبرين وفي سوره تنزيل اليس في جهنم مثوا للمتكبرين قال واخبر أن اهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم فقالت تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره من كبر هذا الاصل فاطلق هذا نرد به على الراغب في كون يجعل الكبر بحق وبدوني بدون حق أطلق النبي صلى الله عليه وسلم حين اذا اطلق دل على العموم ولا يقع الا على وجه واحد فلا يكون في الشرع إلا الا مذموما لا يكون في الشرع الا الا مذموما. راه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس يعني فسرونا الكبر وقال تعالى إن الله لا يغفر ان يسرك به تنبيها على أنه لا يغفر الكبر لماذا لأننا قررنا أن المتكبر أعظم شرا من من المشرك فاذا قال إن الله لا يغفر ان يشرك به اذا لا يغفر للمتكبر هكذا قرره رحمه الله تعالى تنبيها على انه لا يغفر الكبر الذي هو اعظم من من الشرك وكما أن من تواضع لله رفعه وكذلك من تكبر عن انقياد للحق اذله الله ووضعه وصغره وحقرهم ومن تكبر عن انقياد للحق ولو جاءه على يد صغير أو من يبغضه او يعاديه فانما تكبره على الله يعني كلما جاء الحق وجب أن تقبله لا تتعالى عليه ويجب عليك أن تنقاد لان الذي لا ينقاد للحق من هو المتكبر فلو جاءك الحق على يد صغير او حقير أو مسلم او كافر او نحو ذلك هل اذا نقول ماذا هذا يعتبر امم من من قبول الحق يعني يجب أن يقبل فلو رده رد على الله عز وجل وثم وجه اخر ذكره في موضع اخر وهو ان من اسماءه جل وعلا الحق ذلك بأن الله هو الحق اذا من اسماءه الحق فكل حق في الوجود فهو اثر من اثار اسم الله الحق اين يد لا يجوز رده البت ولو جاءن حق على لسان كافر ولا يلزم من ذلك نعيد ونكرر لا يلزم من ذلك أن نتتبع ما عند الكفار لانه يحتمل أن يكون عندهم حق لا ولا نقرا كتب اهل البدع لأنه قد يكون عندهم حق فيجب لا إذا عرض علينا اذا عرض علينا الحق فلا يجوز رده كما قال لساني مبتدع جهمي معتزلي قبوري ايا كان الحق يقبل لكن ليس المراد اننا نتبع ما عندهم فنقرى ونثني عليه لاخره قل هذا عندهم حق وهذا الكتاب في حق لاخين قل لا ليس هذا بلازم وانما المراد إذا اذا لأن لان مجانبة ما عند الكفار والاصل مجانبة ما عند اهل البدع هذا لا اصل لا يجوز قراءه كتب البدع هذا الا فيها قال هنا ولو جاءه على يد صغير أو من يبغضه او يعاديه فانما تكبره على الله فإن الله هو الحق وكلامه حق ودينه حق والحق صفته ومنه وله فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله فانما رد على الله وتكبر عليه والله اعلم هذا كلام جليل يجعل اللسان يحتاط فيما إذا ناقش أو نظر أو بحث الى آخره سواء كان في مسائل فرعية أو مسائل اصليه حينئذ ينظر فيه بهذا الاعتبار ول ونبه ايضا انه اذا قيل في المسائل الاصليه ليس ماض انه يعرض تلك المسائل على انها قابله لي للقبول لان المسائل الاصليه عندنا فيها اجماعات قطعيه توحيد ومسائل الصفات والاسماء والقدر والى اخره مسائل قطعيه النظر فيها حينئذ لا يكون به باعتباره يمكن النقبل أو نحو ذلك والله ليس هذا المراد قال رحمه الله تعالى والغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه والسفه يعني الكبر يكون من آثار الغضب لذلك قدمه المصنف رحمه الله تعالى وقال أيضا ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان ان لم يتداركهما العبد ترامى به إلى التلف ولابد بد وهما الرياء والكبر الرياء والكبر فدواء الرياء ب اياك نعبد ودواء الكبر بقوله اياك نستعين وكثيرا ما كنت اسمع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول اياك نعبد تدفع الرياء اياك نعبد اي لا نعبد الا انت صحيح اذن دفعت الرياء اولى دفعت الرياء لأن الذي يراء لم لم يخلص العباده لله عز وجل واياك نستعين تدفع الكبرياء لأن المتكبر يرى حال نفسه ويثق في نفسه ويعتمد على على نفسه واما اياك نستعين تدل على انه لم يفعل شيء الا بالاعتماد على الله عز وجل اذا فعله وقوله واعتقاده كله متكئا فيه على الله عز وجل قال رحمه الله تعالى هنا يقول اياك نعبد تدفع الرياء واياك نستعين تدفع الكبرياء فاذا عفي من مرض الرياء اياك نعبد ومن مرض الكبرياء والعجب اياك نستعين ومن مرض الضلال والجهل اهد باهدنا الصراط المستقيم عوفيا من أمراضه واسقامه ورفل في أثواب العافية رفل في ثيابه أطالها وجرها متبخطرا وَتَمَّتْ عليه النِّعْمَةُ وكان من الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَهُمْ أَهْلُ فَسَادِ الْقَضَاءِ الَّذِينَ عَرَفُوا الْحَقَّ وَعَدَلُوا عَنْهُ وَالضَّالِّينَ وَهُمْ أَهْلُ فَسَادِ الْعِلْمِ الَّذِينَ جَهِلُوا الحق ولم يَعْرِفُوهُ وَلَمْ يَعْرِفُوهُ قَالَ رَحْمَةُ الله تَعَالَى وَالرِّيَاءُ الرِّيَاءُ هُوَ إِظْهَارُ الْعَمَلِ لِلنَّاسِ لِيَرَوْهُ وَيَظُنُّ بِهِ خَيْرًا لِيَرَوْهُ وَيَظُنُّ بِهِ خَيْرًا فَالْعَمَلُ لِغَيْرِ اللَّهِ وتقدم الكلام في النية للعلم والحذر من من الرياء وكذلك كلام الرب رحمه الله تعالى في تقسيم الاعمال تقسيم الاعمال قال والرياء والعجب والسمعه والسمعه كذلك داخلة فيما فيما سبق لأن الرياء متعلق بالرؤيه والسمعه متعلقة بالسمع بحاسة السمع قال والعجب ووالعجب العجب بالضم الذهو والكبر إلا فسر الذهب كذلك بالكبر والفخر وقد زُهي الرجل هكذا زُهي هذا المشهور على وزن فُعِل لعل يسمع إلا إلا مغير الصيغه بعض الافعال لم يسمع فيها المبني للمعلوم وانما سمع فيها المبني للمجهول فحس منها زُهي وزُكي ونحو ذلك وقد زُهي الرجل فهو مزهو اي تكبر ورجل معجب مزهو بما يكون منه حسنا او قبيحا وقيل المعجب الإنسان المعجب بنفسه أو بالشيء بنفسه او برايه سمى اعجابا وقد اعجب فلان بنفسه فهو معجب برايه وبنفسه والاسم المعجب وذكر الراغ في الفرق بين المعجب والتائه هذا تائه وهذا معجب الفرق بينهما قال المعجب المعجب يصدق نفسه فيما يظن بها وهما يعني يتبع ماذا يتبع الظن ويهيم فيصدق نفسه والتائه صدقها قطعا يقطع اذا فرق بين بين النوعين والعجب يفسد العمل كما يفسده الرياء فيشفق على سعيه من هذا المفسد شفقه تصونه عنه قال ابن قيم رحمه الله تعالى ان الذنب قد يكون انفعال العبد إذا اقترنت به التوبه من كثير من الطاعات هذا على قول بعض السلف أن العبد قد يفعل الذنب فيدخل الجنه ويفعل الطاعه فيدخل النام صحيح إن هذا المعنى ولا نعم صحيح العبد قد يفعل الذنب الذي قال هنا الذم قد يكون انفع للعبد وكذلك ليس المراد انه يطلبه مرادنا هذا إذا وقع إذا وقع الذي قد يستفيد منه بهذا الاعتبار وأما أنه يريد أن يكسر نفسه يقول اعصي ثم لا يحصل ثم يعصي مره اخرى من أجل ان يترتب عليه هذا العمل القلبي جواب ولا ليس هذا المراد قال رحم الله تعالى ان الذنب قد يكون انفعال العبد اذا اقترنت به التوبه من كثير من الطاعات وهذا معنى قول بعض السلف كالحسن وغيره قال قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنه يعمل الذنب فيدخل به الجنه يعني بسببه ويعمل الطاعه فيدخل بها النار قالوا كيف ذلك قال يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه يخاف ان قام وان قعد وان مشى ذكر ذنبه ذكر ذنبه فيحدث له انكسارا وتوبه يعني كلما تذكر الذنب خشع لله عز وانكسر واكثر من الاستغفار والتوبه والطاعه اذا ترتب عليه حسنات حسنات قلبيه اعمال قلبيه وترتب عليه حسنات كذلك باللسان والعمل وتوبه واستغفارا وندما فيكون ذلك سبب نجاته ويعمل الحسن طاعا فلا تزال النصب عينيه فعلت وفعلت ان قام وان قعد وان مشى كلما ذكرها اورثته ماذا اورثته عجبا وكبرًا ومنةً فتكون سبب هلاكه فيكون الذنب موجبا لترتب طاعات وحسنات ومعاملات قلبية من خوف الله والحياء منه والاطراق بين يديه منكسا راسه خجلا باقيا نادما مستقيلا ربهم وكل واحد من هذه الآثار انفعوا للعبد من طاعة توجب له صولة وكبرا وازدراء بالناس ورؤيتهم بعين الاحتقار رؤيتهم بعين الاحتقار. ولا ريب أن هذا الذنب خير عند الله واقرب إلى النجاه والفوز من هذا المعجب بطاعته الصائم بها المان بها وبحاله على الله عز وجل وعباده اذا هذا قد لا يقال عند عامه الناس لماذا لانه يظن أنه يذهب ويفعل الذنوب لا ليس هذا المراد لا يدوز يعثم لكن إذا حصل الذنب وترتب عليه حينئذ هذا باعتباري الحكم القدر الكوني ليس الشرعي <تصفيق> قال وان قال بلسانه خلاف ذلك فالله شهيد على ما في قلبه ويكاد يعاد خلقا إذا لم يعظموه ويرفعوه ويخضعوا له ويجد في قلبه بغضة لمن لم يفعل به ذلك هذا المعجب بنفسه معجب بنفسه يريد من الناس أن يعظموه وان يلتفتوا إليه وان يمدحوه ولا يريد العكس ولو فتش نفسه حق التفتيش لرى فيها ذلك كاملا ولهذا تراه عاتبا على من لم يعظمه ويعرف له حقه لا يعظم الناس متطلبًا لعيبه في قالب حمية لله وغضب لهم واذا قام بمن يعظمه ويحترمه ويخضع له من الذنوب اضعاف ما قام بهذا فتح له باب المعاذير فتح له باب المعاذير والرجاء واغمض عنه عينه وسمعه وكف لسانه وقلبه يعني إذا عظموه وا احتفوا حوله وفعلوا ما يرغب فيه حينئذ سكت عنهم وإذا لم يفعل حينئذ فتش عنه وبدا يبحث عن ذنوبهم ونحو ذلك قال وقال باب العصمه من غير الانبياء مسدود وربما ظن أن ذنوب من يعظمه تكفر باجلاله وتعظيمه واكرامه اياه فإذا أراد الله بهذا العبد خيرا الجاهه في ذنب يكسره به ويعرفه قدره ويكفي به عباده شره وينكث به راسه ويستخرج به منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده فيكون هذا الذنب انفع لهذا من طاعات كثيرة ويكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء العضال وقال رحم الله تعالى ومن من علامات الانابه ترك الاستهانه باهل الغفله ترك الاستهانه باهل الغفله يعني باهل المعاصي والذنوب لا تستهين بهم والخوف عليهم مع فتحك باب الرجاء لنفسك فترجو لنفسك الرحمة وتخشى على أهل الغفله النقمة ولكن ارجو لهم الرحمه واخشى على نفسك النقمة ولو فعلت ما فعلت من من طاعات ولو فعلوا ما فعلوا من من ذنوب تخش على نفسك اشد من خشيتك على على الناس قال واخش على نفسك النقمة فإن كنت لابد مستهينا بهم مانقا لهم لانكشاف أحوالهم لك ورؤيه ما هم عليه فكن لنفسك اشد مقتم منك لهم يعني قد يقول انا ارى معاصيهم ولا أفعل ما يفعلون تمقتهم لا باس لكن كل نفسك اشد وكل نفسك قشيا اكثر من خشيتك عليهم قال فان كنت لابد مستهينا بهم ماقتا لهم لانكشاف احوالهم لك ورؤيه ما هم عليه فكن لنفسك اشد مقتا منك لهم وكن ارجى لهم لرحمة الله منك لنفسك قال بعض السلف لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم ترجع الى نفسك فتكون لها أشد مقتًا قالوا هذا الكلام لا يفقه معناه إلا الفقيه الا الفقيه في دين الله فان من شهد حقيقه الخلق وعجزه وضعفه وتقصيرهم والتفريطهم واضاعتهم لحق الله واقبالهم على غيره وبيعهم حظهم من الله بأبخص الثمن من هذا العاجل الفاني لم يجد بدًا من مقتهم ولا يمكنه غير ذلك البتة ولكن إذا رجع إلى نفسه وحاله وتقصيره وكان على بصيرة من ذلك كان لنفسه اشد مقت وسهانه فهذا هو الفقيهم وهم الاستقصاء في رؤية علل الخدمه يعني عبادات فهو التفتيش عما يشوبها من حظوظ النفس وتمييز حق الرب منها من حظ النفس ولعل أكثرها أو كلها أن تكون حظا لنفسك وأنت لا تشعر يعني لو نظر الانسان في اعماله وعباداته لوجد أن حظ نفسه من الهوى أعظم من حظ الله عز وجل منها يعني من الاخلاص قال فلا اله الا الله كم في النفوس من علل واغراض وحظوظ تمنع الاعمال أن تكون لله خالصة وان تصل اليه وان العبد لا يعمل العمل حيث لا يراه بشر البت وهو غير خالص لله يعني لا يراه احد البتة لكنه ماذا لا يكون فيه إخلاص البتة ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه نطاقا وهو خالص لوجه الله خالص لوجه الله تعالى ولا يميز هذا إلا أهل البصائر واطباء القلوب العالمون بادوائها وعلالها فبين العمل وبين القلب مسافه وفي تلك المسافه قطاع تمنع وصول العمل الى القلب فيكون الرجل كثير العمل يعني يعمل طاعات كثيره يصلي كثيرا ويتصدق ويقرأ القرآن وما وصل منه إلى قلبي محبه ولا خوف ولا رجاء يعني لا يجد اثرا في قلبه اذا ثم مسافه بين العمل وبين القلب يعمل الطاعات ولا يشعر خشوع يعمل الطاعات فلا تزداد محبه البارئ لو على في القلب ثم ثما بالطاعه طريق بين العمل وبين القلب فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه يعني من العمل واثره إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء ولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الاخره ولا نور يفرق به بين أولياء الله واعدائه وبين الحق والباطن ولا قوة في أمره فلو وصل اثر الاعمال إلى قلبه لسنار واشرق وراء الحق والباطن وميز بين أولياء الله واعدائه واوجب له ذلك المزيد من الأحوال هذا قاطع بين العمل وبين القلب ثم بين القلب وبين الرب مسافه قلب والرب مسافه وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه من كبر واعجاب وادلال ورؤيه العمل ونسيان المنة وعلل خفيه لو السقص في طلبها لراى العجب ومن رحمه الله تعالى سترها على أكثر العمال عباد يعني اذ لو راوها وعاينوها لوقعوا فيما هو أشد منها من الياس والقنوط والاستحسار وترك العمل وخمود العزم وفتور الهمة يعني لو دققوا في هذه المسائل ترك العمل ولذلك عامه الناس لا يطالب منهم الكمالات في اعمال القلوب لو, لو فتح لهم الباب لتركت الاعمال على جهات الكليه وهذا خطؤه ليس ليس بحسنا انما يطالبون به باصولها قال رحمه الله تعالى ولهذا لما ظهرت الرعايه رعايه ابي عبد الله الحارث ابن اسد المحاسبي كتاب الرعاية واشتغل بها العباد وعطلت منهم مساجد كانوا يعمرونها بالعباده الرعاية هذا اشباب يكونوا به بالخواطر البحث في يعني فيما يتعلق باعمال القلوب وما يتعلق بالاخلاص من ذلك قال فاشتغل بها العباد عطلت منهم مساجد كانوا يعمرونها بالعبادة قال والطبيب الحاذق يعلم كيف يطبب النفوس فلا يعمر قصرا ويهدم مصرا هذا ليس بي بجيد الناس بحسب ما خلقهم الله عز وجل لا يستطيعون الا ما في وسعهم وإذا كان كذلك لا يفتح لهم باب الخطرات وباب الكمالات فيما يتعلق بي باعمال القلوب لانهم هذا يعجز عنه طالب علمه بل حتى العلماء ليس كل العلماء على هذا النحو فاذا كان كذلك فيطالب الناس بأصل الاخلاص وبأصل المحبه والخوف نحو ذلك وامال الكمالات هذه شانها شان العارفين الذين ليس لهم هم إلا الا الاخره اذا قال هنا والعجب والسمعه سبق كلامه عليه فيه في الرياض ثم قال والبخل ونقف على هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين